أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا البث المباشر من برنامج ملف الأسبوع والذي ينطلق الآن إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال في بث مباشر من ستوديو ستة على موجات إذاعة تونس الثقافية في الهندسة التقنية زمينا مهند الصوت سمير الغزواني في أعداد هذه الحصة زمينا الكلاني من الحمودة في تقديم مختلف أركانها صفيا العرفي في تنسيق صحف العام هذه الحصة زميلنا سيف الكافي بنيفنا الكرام هما الأستاذة سي ناجي جلول أستاذ الت الحاج في باحث المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية كما سيلتحق بنا بعد قليل الشيخ كمال مرزوق وهو داعيه يكون معنا بالهاتف أيضا الدكتور علي العلاني المختص في دراسة الجماعات الإسلامية هذه الحصة إلى تساعتين من زمن أردنا بعد أن هدأ قليلا الغبار وبعد أن هدأت قليلا العاصفة إذا استذكرنا الأسبوع الفارض خاصة يوم الأحد وما كان تلك الأحداث التي عاشتها تونس وذلك التجيش الإعلامي أو سبق الإعلامي أو لنسميه ما شئنا من كل التفاصيل الخاصة بمحاولة أن ترصد الآلة الإعلانية كل ما حدث في القيروان أو في حي تضمن بعد أن هدأت العاصف العصفة. أردنا أن نفكر قليلا في الظاهرة السلفية أردنا أن نتباحث في هذه الظاهرة أكاديميا ثقافيا احتراما لمجال الخطاب والذي هو إذاعة تونس الثقافية سنحاول أن نحلل هذه الظاهرة من عديد من زوايا البحث من خلال المسال الاجتماعية والثقافية والدينية وعلاقة ذلك بالمقدس وعلاقة ذلك بالأحياء التي ترعرت فيها هذه الظاهرة ماذا تريد هذه الظاهرة هل هي ظاهرة مختلفة في عمقها في تفاصيلها أن هي مخترقة من طرف العديد من الطيرات الأخرى كيف يمكن لنا أن نعرفها معنا كما قلت الدكتور ناجي جلول والأستاذ الباحث سي محمد الحجسال في الانتلاق معاك من عرف سي ناجي جلول كيف يمكن لنا أن نعرف هذه الظاهرة التعريف الأكاديمي كيف يمكن لنا أن نحصر هذه الظاهرة الظاهرة السلفية كيف يمكننا أن نعرفها على جيدا أن الأمر ليس بالسهولة بمكان ولكن سنحاول طيلة ساعة من الزمن أن نضع هذه الظاهرة على طاولة الدرس وأن نتفاعل أيضا على الرقم 73400 مع كل من يحاول أن يكون معنا في هذا الملف لك الكلمة دكتور ناجي شكرا والله هو صديقي محمد ربما يجي خير مني على هذا لأن في الحقيقة محمد يشتغل على الظاهرة معنا بصفة أكاديمية وما نعرف وإيش الظاهرة ثم مشكلة عامة و وأن الجامعة التونسية لفترة طويلة نتيجة للاستبداد وإذا الاستيلاء إذا حصل الدراسات حول الجامعة الإسلامية كانت غائبة نفكر إذا احنا إحنا معلش درس قيم حول حركة جيش سلمي النهار عاميا نحكي على الدراسات الجامعيه الاكاديميه ما نحكيش على العمل الصحفي ما عنديش اه ما عنديش انا اتذكر وقت انا كنت ندرس معنا في جامعه الزيتون حبيت نعطي اطروحه حول اذا حركه النهر ما إذا وفي الحقيقة السلفية قاعدين كنا نحكي إذا هنالك بداية اعمال أعمال منها صديق محمد لكن ما عرفوا الظاهرة معنا مش إذا السلفية موجودة هي تراث موجود في آخر مطاف موجودة منذ بداية الاسلام اذا تعرف إذن قرأ إذن كل النصوص التي كتبت حول الجدل. حول رأي الله لا غير ذلك في القراوات مزد القراوات إذن وذلك جدل إذن يعني صمة الطيار الحبلي موجود في تونس منذ رموز العار ثم يصمه إذن الدعوة إذن الدعوة الموحدة التي حكمت تونس كانت إذن سلفية ثم رموز الطيارات في تونس كانوا متاثرين بالسلفية في اخر مطاف إذن شخص عالبي وإذن جزء من الزيتونيين المصلحين ااا نسميها ناديم السلفية التنويرية إذنها وفي الحقيقة والسلافية لعبت تاريخيا في تاريخ الإسلام دورا إصلاحيا تنميريا دايما هذا العودة تعرف اكثر دول ربما أنا نقول السيئة الذكر في تاريخ الإسلام هي دولة المرابتين تسمى دولة فوقها وعلى أنقعة دولة المرابتين قامت دولة الموحدين وهذه دعوة سلافية في الآخر يعني الدولة العودة إلى نبيع الإسلام إلى غير ذلك كبير السلفية مصطلح كبير. في آخر مرتب، هم اللي لا توجد دراسات علمية لتعريش بالظاهرة. اليوم عن ظاهرة اللي مسلفية، فيها الدعوي، فيها الجهادي، فيها الاجتماعي. في الثقافي في العمل الخارجي، في العمل الظاهري، واليوم، اليوم حان الاوان حان الأول لكي ينكب الجميعون، وينكب إذا المختصون على دراسة هذه الظاهرة، لأن ظاهرة بزنس المجتمع التونسي ممكن أن تكون عام ثراء، أن يمكن أن تكون عام ثراء، مجتمع التونسي مجتمع متنوع قبل كل شيء أنا كمرجع، أنا معرق، كرجع إذا إلى التاريخ الفترة الرومانيه الرومانية. آه، طورس خبلت أليه في المتوسط كلها، آه، أليه المتوسط كلها حتى أليه تدم حتى أليه الفرس والعنق جد مرضي لأنه نحن بلد متنوع. إذا نرجو، بس هي كلمة فرنسوية، أما أن تصبح ظاهرة متقلصة، في البلاد مش، وتصبح معامل فراغ، بينما في آخر متف، إذا المحافظين، إذا نسميها حركة محافظة نرجو، مجتمعات كل رأي، مجتمع, مجتمع فرنسية، في ناس محافظين، مجتمعات أقصد مجتمعات حداثة، مجتمعات سياسية، فيها شراح إذن يمكن الظاهرة تصبح عن ثرى وتتأصل وتصبح جزءا من تركيب اجتماعي ثقافي يمكن ان تصبح ظاهره خطيره الظاهرة خاترة, خاترة، تهدد تماسك المجتمع وهنا دور المثقفين ودور السياسيين ويجب ربما اليوم حان الوقت لتناول الظاهرة بنوع من الرسامة بعيدا عن السبق الاعلامي بعيداً. أنا شكور لا نهول ولا نهين، الظاهر موجوده لأن يمكن لا نغول من الظاهرة لأن في الحقيقة إذا جئنا نتحدث أو نتحدث على إذا دون أن نتحدث على المشكله لأن وقعت مشكلات مشكل اجتماعي، مشكل ثقافي، مشكل تكويني مشكل تعليمي، مشكل تربية، لأنه يحدث مشاكل. و ادعو ضيفنا عم عايره دي رساله و شكرا لك دكتور نيج جلول استاذ التاريخ الحسيمي بجامعه المنوبه مرحبا بسي كمال مرزوق وهو شي وهو ادام مرحبا بك كمال على موجات اذاعه المس الثقافيه بكم اسعد محمد الحاج سالم سيادتك بحث مع تونس الدراسات الاستراتيجية وكما قدم الدكتور نيج جلول سيادتك لك العديد من البحوث في هذه المسألة بعد هذه القوت أو هذا التقديم مع الدكتور نيج جلول كيف يمكن لنا ايضا ان نعرف هذه الظاهره نبقى في العتبه الاولى عتبه التعليق شكرا على هذه الدعوة الكريمة وفي الحقيقة كما أشار زميلي الدكتور ناجي منذ مشكلة في التعريفات ويمكن ممكن نعثر على عشرة التعريفات بحسب مصالح كل معرف إنجاز التعبير والغريب أنه إذا, إذا سألنا الشارع التونسي بصفة عامة هل أنت سلفي يجيبك بنعم لكن يعني يمكن هناك تعريفات علمية بين مزدوجين بالعشرات لكن إذا تقلنا على مستوى الواقع الحي والمباشر نجي دور بمئات إن لم يكن آلاف السلفيات لكل منا سلفيته لكن الموضوع لا يتعلق بهذه السلفيات الشخصية أو المفردة عند وادي بقدر من يحاول فهم ظاهرة واقول ظاهرة لا بالمعنى السلبي ظاهرة في معناه العلمي أي أنها فاعلة في الواقع الحي والمباشر، وبالتالي لها آثارها المادية والنفسية الاجتماعية الملاحظة والأعيانية. لذا فنحن من هذا المنطلق نتحدث عن ظاهرة نحن سلفيون يقول لك معظم التونسيين، لكن بأي معنى؟ إذن هناك تعدد التعريفات، وفي الحقيقة لا توجد سلفيات ذات خلفية دينية فقط، توجد كذلك سلفيات ذات خلفية علمانية. هناك سلفية ماركسية بل سلفيات ماركسية يعني كل التقييد بالنصوص يحيلنا على سلف يعني حين يحدث كفنان قال ماركس كذا وقال لني كذا هذا سلفي نصانيت تكستويل يعني هو, هو يحاول التعسف على الواقع لفرض رؤية ايديولوجيه ما اذا هل يتعلق الأمر بايديولوجيا قد يكون الأمر كذلك وسأحاول تعريف الحركة السلفية بوصفها ايديولوجيا ممكن يعني ننطلق من تعريف إجرائي فنقول ان السلفية، ونحن هنا نتحدث في إطار تونسي محف على أقل بشأن نقلص مجال البحث متاعنا كالش يعني إذا باش بشين في السلفية كطيار عالمي فهذا يحب له يعني خلينا نبط في المسألة الرئيسية إذا توجد جماعة عندها زعامة وهي حركة اجتماعية لها هدف سياسي ومرشحية نصية واضحة تعتمدها ممكن التعريف الإجراء البسيط هذا اللي فيه في الحقيقة هو يعني نمط مثالي ديال تيب يمكن يعني أن, أن, أن نعرف به مختلف السلفيات. نعم تعود لنا تعرف سي محمد حسين يعني هي حركة اجتماعية متجسدة في جماعة لديها هدف سياسي ومرجعية نصية وتأتمر بزعامة مم. في الحقيقة يعني هناك ملاحظة عامة أه تقول أه يعني على قل من ناحية سوسيو تاريخية تقول انه حين يتحول الدين الى ايديولوجيا بمعنى بمعنى تجسده في حركة اجتماعية ذات هدف سياسي فاعله في الواقع وتتخذ مرجعيتها من النصوص الدينية المؤسسة كيف شربت منكم نزل الظاهره في وقحة العرب الاسلامي او حتى التونسي حين يتحول الدين الى إلى الى حركة اجتماعية ذات هدف سياسي تستقي مرجعيتها من النصوص الدينية المؤسسة ولديها زعامة تأتمر بأوامرها فنحن بصدد الحديث عن سلفية دينية شرطا نتحول الدين الى ديولوجيا بمعنى ديولوجيا هنا مش في معناها السلبي يعني الماركسوي لا في معناها العلمي بمعنى بمعنى تنزيل الدين في الواقع كي يكون فاعلا ومنفعيلا هناك عمليه تفاعل وهنا يمكن ان نتحدث عن عن خاصيه لهذه السلفيه هي غير السلفيه التي جاء الإسلام لمحاربتها نحن نعرف أن أن الثوره المحمديه كانت ثوره هارمه على السلفيه والقرآن الكريم يقول يعني يا حكاية على لسان ااا أعداء الرسالة النبوية يقول هذا ما وجدنا عليه أباءنا وإن, وإننا وإن على أثرهم لا مقتدون قل أول كان أباءكم الأخير يعني هناك نقد شديد في النص القرآني للسلفية السلفية هنا ممثلة في إديولوجيا قد تستقي بعض, بعض معينها من الديانة الجهلية الوثنية لكن الأهم من هذا أنه كانت هناك أعراف كان عرف حاكم عرف قبلي حاكم جاء الإسلام لمحاربته فكل سلفيه الإسلام ضدها إلا إذا حينت نفسها واضحت إيديولوجيا يعني مؤثرة في الواقع الحي المباشر وبذلك فإن النسل القرآني حين ينزله في الواقع ينتج عدة اديولوجيات بحسب اختلاف الازمان بحسب اختلاف البلدان وحسب اختلاف مؤتضيات كل بلد وهنا يمكن التحدث عن مظاهر متعددة للإسلام الواحد فخصوصيات الإسلام التونسي يمكننا الحديث عنها بهذا المعنى خصوصيات الإسلام السنغالي خصوصيات الإسلام الباكستاني لكل مجتمع مقتضياته والمرجعية واحدة هنا لا نخدو نتحدث عن الدين الإسلامي نتحدث عن إبديولوجيا ذات خلفية إسلامية دينية وهذا هو الاختلاف وإلا فما معنى يكون هناك في تونس حزب التحرير وحزب النهضة والطيار السلم الجهادي وأنصار الشريعة والتبليغ يعني عشرات ممن يستقون مرجعيتهم من النصوص الأولى لكن كل من يكيف تلك القيم الكبرى تلك النصوص بحسب مقتضيات واقعه الاجتماعي الاقتصادي وبالتالي بحسب هدفه السياسي شكرا ليك سيد محمد الحاجسين من الباحث المعهد تمثل للدراسات الاستراتيجية اكيد ان وسيادتكم و سي ناجي جلون ترحتوا العديد من افكار لكي نوضعها فقط هي محاولة البداية الاولى لانه اكيد انه ترحت وسيادتك مهم ويقتضي الوقوف عنده باكثر دقة في العديد من مفاصل ذلك لكن لنكون عادلين في بداية هذه الحصة معنا الشيخ كمال مرزوق وهو داعية سيكمال كيف يمكن أن نعرف الظاهرة السلفية بعد التعريف التاريخي للدكتور ناجي جلول والتعريف لقدمه سي محمد الحاج سالم الباحث في المعهد التونسي الدرسات الاستراتيجية أكيد أنه زادت نظر متعسياتك مشكل مختلفة نظرا للتكوين وأيضا الوفق الذي تنتمي إليه بفضل سي كمال الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وأستنى بسنته لا يوم الدين السلام عليكم أعتذر إليكم أ وورحبوا بكم ما الله تبارك تعالى أن يجمعنا على الحق ونجري الحق على السنناتنا بالنسبة لأخي الفاضل الدكتور ناجي لم أسمع يعني بداية كلامه فلم أسمع تعريفه وأخواني دكتور محمد سمعت كلامه كله وفهمته جزا الله خيرا أشرت حضرتك الآن إلى أننا سنعود للمناقشة فان شاء الله نعود لما ما نختلف فيه بعدين الآن أطرح أنا ما عندي فيما أراه هو تعريفا للسلفية هو وأشكر لكم أيضا هذه المسيرة المنهجية التي تسير فيها يعني بدأنا بالتعريفات أولا وهذا ما ينبغي أن يكون الأصل أن نتفق فيما نتكلم فيه حتى نخرج منه إلى المختلف فيه وإلا ضعنا في النقاش السلفية كما أراها هي مجرد منهج في فهم النصوص لا أكثر لا يمكن أن تكون شيئا آخر ليست حزبا ليست جماعة السلفية في مفهومها المجرد هي منهج في التعامل مع النصوص هذا المنهج ملزم لكل مسلم فيما أزعمه أنا كل مسلم وقد جاء هذا في بعض كلام الأخوان الفاضلين الآن أن كل مسلم يدعي أنه سلفي لما ذلك أن أولا ينبغي أن نقول أن المعارف البشرية بصفة عامة هي معارف تراكمية لا يمكن لبشر أن يخرج ف. يأتي بشيء يعني يقفز به قفزه يعني جباره يتجاوز به كل المعارف التي في عصره مثلا تخيل وجلا بدائيا من أهل الكهف ما نتصور أنه إذا ربان يخترع شيئا ليقطع الشجر يخترع منشار كهربائيا هكذا ضربة لازب من أول مرة لا شك أنه نهاية الأمر مهما كان عبقريا سيخترع فأسا يخترع شيء. ثم تتراكم هذه المعارف الذي يأتي بعده يطور ذلك الفأس والذي بعده وهكذا فالبشر في معارفهم مطلقا لا يمكنهم أن يتجاوزوا أسلفهم ولذلك الدكتور محمد وفقه الله تبارك تعالى الآن آنفا أشار إلى أن حتى الماركسية حتى اللينينية حتى العلمانية كلها معارف سلفية يعني يبني المتأخر فيها على المتقدم وكذلك هنا في فهم النصوص الشرعية سيبني المتأخر على المتقدم لا شك أنه إذا جئنا فوجدنا من سبقنا مثلا أصابوا في أشياء سنأخذ بها ونبني عليها وإن أخطأوا نقضناهم أو ناقشناهم فيما أخطأوا فيه لكن لا يمكن أن نزعم أننا سننبت مطلقا ونقطع الصلة بالتاريخ مع السلف هذا الذي الذين مثلا دونوا السنة الذين جمعوا كتاب الله تبارك وتعالى الذين فسروه الذين استخرجوا منه معارف وعلوم لا يمكن مطلقا أن نخرج عن, عن ذلك هذا إرث معتبر لا بد أن نتعاطى معه السلفية إذن هي منهج يزعم كل المسلمين بل كل طائفة من طوائف المسلمين إذا أرادت أن تقيم حجة على الطائفة أخرى زعمت أن ما كانت هي عليه هو ما كان عليه السلف وهذا لأن عندنا نصوص محكمات في, في الشرع تدل على خيرية الأمة في عصورها الأولى لا شك أن أفضل عصر وأعظمه وشهد له الله تبارك وتعالى وشهد له نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو عصر النبوة عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما جاء في حديث عن بن حسين رضي الله عنه في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ما آمنتم به من المتفق عليه أن الخطاب أصالة في كتاب الله وفي السنة متوجه أصالة إلى الصحابة يعني هؤلاء المخاطبون أولا بهذا الخطاب، فالخطاب أولا لهم، ثم بعد ذلك هو للعالمين لجميع الجميع الناس. فقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي الصحابة رضوان الله عليهم وقد جاءت النصوص بأنهم في الجنة وأنهم جاوزوا القنطرة وأنهم آمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وشهد الله تبارك وتعالى لهم بما في قلوبهم مما لا يمكن أن يكون لأحد بعدهم. قال فعلم ما, ما في قلوبهم فأنزل السكيمة عليهم وأثابهم فتحا قريبا هذا لا يمكن لأي أحد بعدهم يعني بعدين مثلا في علم الجاح والتعديل نجد التعديل الظاهر نعدل الإنسان بحسب ما يظهر لنا من فعله أما الصحابة فعدلوا حتى في قلوبهم يعني بالوحي فلذلك لا يمكن أن ندانيهم ولا أن نصل إلى مراتبهم ولذلك لا يمكن إذا أردنا طريق النجاة والفلاح إلا أن نلتزم بما جاءوا به أما ما سوى ذلك من المعارف البشرية الدنيوية فالأصل فيها أنها يعني منكولة للبشر الله تبارك وتعالى أنزل علينا الكتاب هدى والهداية إنما هي طريق الجنة لا يقصد بها شيء آخر، فلا يدخل في هذا أي معرفة أخرى، معارف الاختراعات هذه الحديثة وما إلى ذلك هذه لا تلزمنا في شيء ولا يلزم أن نكون فيها حتى سلفيين مع أنه يلزمنا بالمعنى الأول الذي ذكرناه من باب أن المعرفة ركني، أما من باب تنزيل ذلك على النصوص الدينية مثلا إدخال لا يمكن يأتي رجل فيقول مثلا أن تكون بلاستيك هذا بدع أو أن الطائرة بدع، أو لا أما في الدين الدين شيء آخر الدين أصله هو الوحي. فلا يمكن أن يأتي فيه بجديد هذا الذي أرىها السلفية إذن هي منهج في التعامل مع النصوص لا أكثر ليست مذهبا ليست جماعة ليست حزبا يدعيها كل المسلمين بلا استثناء هذا هو المدخل نعم وضح دكتور ناجي جلولسي محمد الحج ولكن لكن دعونا نبقى معاك سي كمال مرزوق في مدخل مسئلة إجرائية في تونس الآن كم لنا من طيار سلفي أو من جماعة سلفي أو سميها ما شاءت كم لنا من تقريبا تمظر هذ هذه الطيار <تصفيق> هذا ينظر المظهر فيه من وجهين الوجه الأول من جهة التسمية والوجه الأول من جهة التطبيق إن كنا نقصد من جهة التطبيق فكما قلنا هو لا يمكن الإحصاء لأن جميع المسلمين سيكونون سلفيين بمعنى بما بمعنى ثم جماعة بل أنا أتفق مع أخي الدكتور محمد آني فلما قال أنه ربما يكون لكل أحد سلفيته مم. نعم ربما هذا ممكن جدا لكن من الناحية التسمية فالجماعات التي تتسمى بهذا الاسم والأفراد حتى الذين يتسمون بهذا الاسم وينتحلونه ويعتزون إليه ااا يعني ليس جميع المسلمين بل هم يمكن أن شيئا. ننظر إليهم الآن في تونس بالذات على أنهم ثلاثة أطياف تقريبا أو أربعة أو شيء منها <تصفيق> الصنف الذي يسمي نفسه السلفية الجهادية <تصفيق> صنف منهم ربما أنصار الشريعة هم يتبنون نفس الأفكار لكن أنصار الشريعة مثلا يرون أنه يجوز لهم أن يتنظموا تنظيما معينا باقي السلفية الجهادية لا يرون هذا التنظيم يقولون أن هذا التنظيم تحزب وتفريق للمسلمين وصنف يسمونهم ولا يسمونهم أنفسهم بالسلفية العلمية يعني لا يوجد واحد يدعي أنه سلفي علمي مثلا لكن من باب لا مشاحة في الاصطلاح يعني هذا م. لا إشكال فيه م. المهم أنهم يرون أن سبل التغيير هي سبل علمية وتكون من غير استعمال التغيير الذي يكون بالقوة العكس الجهادية الجهادية أيضا أطياف ليس كلهم يؤمن بأنهم يغيرون بالقوة م. ثمة منها فصيل تؤمن أن التغيير بالقوة. ثم ثم فصيل آخر يؤمن أن التغيير بال بالمسألة العالمية. نعم نحن نعم. نحن نناقش الآن أفكارهم، نعم. أفكار التي يطرحونها. لا تنزيلها على الـ الـ الواقع ولا ولا مرجعيتها الدينية م -م. يعني إذا. إيه ربنا إيه من... في مستوى في مس تفكير. نعم مسألة تحليل من ناحية تفكير بعض يرى أنه لا سبيل لنا لإعادة عز الأمه م -م. ولتعود الأمة إلى سابق مجدها إلا بحمل السلاح م -م. والجهاد في سبيل الله طبعاً. فهم الجهاد أيضا يحتاج إلى هنا أكيد أكيد و... أكيد فالمهم أنهم يرون أنه لا سبيل لهذه الأمة لت... ل... لتنهض إلا بالجهاد في سبيل الله والقتال وأنه لا يمكن أن يكون هناك طريق آخر إلا هذا الطريق ولا يؤمنون مطلقا بمس... مسائل هذه السياسية ولا الدخول في اللعبة السياسية من أصله ويعني يرون أن ال... الاحتكام للقوانين نفسها حتى التنظيمية منها يرونها احتكاما للطاغوت وربما يغلو بعضهم إلى أبعاد من هذا يعني نعم لكن بكل حال هذه كلها أفكار موجودة مم. في السلفية الأخرى ترى أنه السبيل الوحيد هو العلم والدعوة هذه السلفية العلمية ثم السلفية الجهادية ثم ذكرت أنه قلت ما ثلاثة حسب آه آه نعم قلت هي السلفية الجهادية نفسها تنقسم إلى قسمين قسم مم. منها يعني لا يبتعد كثيرا عن ال... العلمية. السلفية العلمية فقط مم. هي مجرد إشكالات في التسميات يعني باقي كله متفق فيه وأيضا أنصار الشريعة يعني هو في الجذر المشترك الأكبر تجدهم متفقين لكن كما قلت لك مثلا أنصار الش سيخرجون بمسألة التنظيم فقط أنهم يرون جواز التنظيم هناك سلفية أخرى ترى أنه جواز تنظيم أيضا مثل الأنصار الشريعة في السلفيه الجهادية في هؤلاء الذين يتسمون أو يسمون بالسلفية العلمية هناك تيارة أخرى ترى بالانخراط في اللعبة السياسية وتشكيل أحزاب السياسية سلفية نعم. نعم على غلاء حزب التحرية مثلا لا حزب ليس سلفية <تصفيق> لا لا. حزب الأصالة مثلا حزب, حزب الأصالة جبت نعم. لأصلاح نعم جبت تسميته بالسلفية الحركية أنا أفضل أن أسميهم ب... أنا لماذا قلت لك من البداية ننظر من جهتين من جهه ما يسمونهم به ومن جهة ما يتسمون به هم أنفسهم إذا كان ما سنسميهم أنا يمكن أن أسمي الأستاذ السلفي لا. هذا انا حر يعني. لكن أنا أتحدث عن من يسمي نفسه والان أنصار الشريعه يسمون انفسهم انصار الشريعه ويقولون نحن سلفيه جهاديه هناك جماعه أخرى تقول نحن سلفيه جهاديه ايضا لا يوجد جماعه تقول نحن سلفيه علميه هؤلاء يسمونهم سلفيه علميه وان في الاصل السلفيه هي سلفية واحده ليس مثل الإسلام نفس الكلام في الاسلام كل داعيه انه مسلم ولكن عند التطبيق تجد هذا مسلم كذا وهذا مسلم كذا وهذا مسلم كذب نعم شكرا لك شيخ يعني لا في قدم التسميه الجديده أنا مستشار وزير شو مدينه يعتقد خمسه تصنيفات <تصفيق> معروفين يقول يصنفهم الجهاديين أو الجهاديون الجنجو او المتخيلون <تصفيق> ها العلميون الإصلاحيون أو السروريون ثم الأحزاب السلفية هو, هو تصنيف نجم هو تصنيف ثقافي شوف <تصفيق> الحقيقة كل... أنا كل سؤالي <تصفيق> إكسي <تصفيق> ناجي <تصفيق> جلول من بعد أتفضل <تصفيق> معناها لك المجال اللي التقطه من كلام الشيخ كمال مرزوق أنه السلفية بشكل عام يمكن أن تفق في تفسير عام أو تعريف عام أنه منهش في فهم النصوص إذا حاولنا وسيادتك مؤرخ مختص في مسألة هذه إذا حاولنا أن نعود إلى تاريخ الإسلام <تصفيق> مسألة فهم النصوص هذه في تاريخنا الإسلامي قد سنزفت منه دماء ودماء سنزفت فرق متقاتلة فيما بعضها يعني فهم النص هل هو في متناول أي شخص أن يفهم النص كما يراه الفرق ما بين الداعية وبين العالم في في شؤون الإسلامية يعني منهج فهم النص التي تعتقد أن البوابة قد يكون خطيرة تحملنا إلى مسائل أخطر في التصرفات بشكل عام؟ و في الحقيقة الاختلاف حول فهم النص ليس خاصية إسلامية إذا تشوف المدارس المسيحية والنصوص الشاذة وغير الشاذة والكاثوليكية تعترف ببعض النصوص في العهد القديم ولا تعترف <تصفيق> فرقاً مسيحية اللي لا تحصى هذا مش معروف كنائس كبرى فما فرق أخرى معنا فما نازيريون مئات إذا ثم الكتب إذا أنا خدمت فترة معين على النسخة كانت موجودة بالجزء العربي لبشتها يعني النسخة الأرامية. إذن أنا أشوف، أشوف البودية البودية مدارس. مدارس تعرف نسجنس على الصين حرين ليش بودية؟ معناه ركوا في شو الصين؟ ثم أن جب... اليابان بدت بودية ثم أصبح هذه تقريب تخريب جديد وجمتو. إذن شوف هي ضارع انساني الاختلاف حول النص لان الانسان لان عندك الانسان يتعمق النصوص وادسان هي ظاهرة مركبه <تصفيق> اما اما اتفقن هو السلفيه هي اذا بذات الحال منهج في القراءه النصوص بذات الحال اما نخاف كما يقول فرانسوا بيرجا هذا بيرجا خدم برشا على السلفيه من ما نحصرهاش وهذا يقعد موجود في تونس حصرها في الجانب الثقافي كظاهرة ثقافية ثقافيه مش ظاهره ثقافيه شوف أنا بجاوب السلفية البداية في العصر الإسلامي يعني الحركة التي ظهرت في العصر عباسي ظهرت في العصر العباسي والتي كانت تقريبا دم بالعودة إلى عصر إذا النبوة والصحابة والتابعين وتابع التابعين تقريبا ووأليسميو إذا علماء إذا من حلوة عصر عند ظهور إذا هذا المفهوم المركزي في العصر الإسلامي أو العصر البلعة ولخص ذلك صحابي جليل وبندرداء عندما قال أن القاسم الوحيد يجمعنا مع المسلمين اليوم هو سلاة الجمعة لا يوجد أي شيء مع المسلمين وإذن هذه مفهوم الغربة الحضارية والفكرية التي أصبحت تحس بها شرائح معينة من المجتمع الإسلامي نتيجة أنا هنا لهجمة الحداثة في العهد العباسي هاش نستعمل الكلمة هذه هجمة الحداثة لن تعرف ماذا حدث في العهد العباسي في عهد هذه الظروة الثقافية والحضارية بضاء الصين وبضاء الهند والطرف وظهور الأدب وظهور أنا سميه ظهور الملياردير الجديد في في هذه المدن الثرية ناس منها تاكل موائد العالم الأدب الشعر الفن الموسيقى كل هذا و. هذا ال الذي هذا المجتمع الذي سيطر فيه التاجر وصاحب المال وصاحب البنك وظهور البنوك وظهور أسواق وظهور الشركات المتحدة الجنسيات هذا كله حذف والعصر الباسي إذا وظهور إذا شرائح هامشية في أرباب بغداد وأرباب البصرة وأرباب القيروان وإذا السلفية. ما زوج ظهور حركة سلفية إذن معاه زوج حمدي إذا بس ما أرخوا رأي ظهور حركة سلفية المنظم المناجاة كمنهج في قراءة مفتوح كمنهج في احتضان حيات يومية كمنهج في للحياة اليومية أيضا ما. كمنهج في رؤية قراءة النصوص قص المسألة إذن الذات والصفات والتشبيه وإذا التنزية والتعطين هذا كله مخاد إذن مخاد فكري ديني معاه حرفية اجتماعية وإذا العودة إلى منظمة الشريعة، المنظمة الشريعة بدأت تظهر في ذاك وقت بعد التايلاند لأن في الحقيقة منظمة الشريعة بمفهوم الفقه أنا ده من الإسلام كان بمفهوم الفقه منظومة كلامات في الحياة كامل، أنا ما أستطيع تناقضه معنا ما تحايل مستور، إذن أصبح السرعة هؤلاء بعد سماهوا إذن شرعة إسلامية الجهادية الوافدة والجهلاء الموروثة، إذن أصبح إذن هؤلاء كسرادين. هناك سرعة فكري لكن الخلفية الاجتماعية وجدت من ظهور الظاهر السلفي وتقريبا نشوف إذا دائما هذا الصراع داخل المجتمع الإسلامي نلقى نفس المضاد شوف مثلا ماذا حدث في مصر إذا ماذا حد مصر هيمنت المماليك كالمماليك شعملوا ماليك مجتمع المماليك شبه مجتمع بن علي رأوا معناه صحيح وليش شبه مجتمع بيه المماليك هم غول اجانب أجنب عن البيئة المصرية ما يتكلم حتى بالعربي إذا بشح أو مفروض كبير وتجاء أو مفروض مهول، أو مفروض تجاء، ولا مفروض الجدي، إذا أصبح الثلاثي، آه، اللي سماه الجبر الثلاثي لاستبداد، إذا العقيدة، إذا والغنية نقص القبيلة والبغول كانوا بقبيلة كانت بحبهم في مصلى القبيلة، في الآخر، إذا ردة الفعل. تلو تعيير اللي هو أنا أعتبره كان ضد ذن الحايف الاجتماعي وضد تنفذ وفسدت أبعاد سياسة نفس الشيء لن في مجتمعاتنا اليوم إذا عنا صحيح شرائح. معينة من المجتمع التونسي اذا شرائح معينه خطر السلفيين رغم كلهم معنا اولاد الحياة الاحياء الفقيره عمل العمل دراسه وريت اذا نسبه مهندسين في مجال الجامعات اذا لهم قياده الناس العلوم معنا من في 72 في درجه إنهم بخروجين كويت العلوم في أمريكا إذن معناه إنه ذرعة إذن ذرعة دي ما ديما ما إيش خصوصية أنا أنا منحبش هالخصوصية الإسلاي هو رف فما لكن ظواهر اجتماعية وثقافية هي إنسانية هو مشاكل متشابهة محلية ومتشابه في آخر ما تعبشون كمل لأن أنا شو نقول؟ إلا نفس الظواهر. انا نستعمل ديني كلمة مرفات ماشبوش بأن السلفية الجهادية خاصة الجهادية لأن العلمية مش ب الأخرى هي حركة علمانية أنا نستعمل كلمة داني تعبر عن طموحات علمانية دنيوية دنيوية سمع علماني ما عندي مشكلة ما أدري بلغة دينية لأن في آخر مطاف لأن مخب هذه الحركات مش كيف انا قارئ ماركسية وقارئ قارئ وقارئ المجتمع و قارئ والمجتمع داخل لغه سياسيه مش يعبر عن طموحات داخل بواسطه اللغه الواحده اللي يعرفها و اللغه الدينيه لما انا هذا اعتباري ونشوف اجي اسمع ازار الشارع كان تضحهم ما همش حركه فوضويه عندهم مشروع سياسي وعندهم ما ما يحبوش السلطة عندم بارامسيس خلافه ولا غير ذلك، <تصفيق> عندهم حتى عندهم مشروع في السياحة الدولية معنا، مرفت شوفت خدمين ما شاء الله، في آخر فيها حركة سياسية صحيح ملي مزالة أمبريونير مزالت في تاريخ تشكل، و... آه... ثم يعمدون على طرق العمل السياسي التي هي معهود عند الجماعات الإسلامية العمل الاجتماعي. عمل اجتماعي نعرف للخو المسلمين عملوا برشا برش عمل العمل الاجتماعي تجار اسلامي وحركه نهله برشا عمل اجتماعي حماس العمل اجتماعي الفرق الاسلاميه في العصر الوسيط كانت تلجئ للعمل الاجتماعي فراو تاريخي بالاباضيه في المغرب تشوف العمل الاجتماعي إذا هو تقليد إذا عند الفرق الاسلاميه والإسلام السياسي مو عاد الخوارج العمل الاجتماعي واذا حب الخير إذا تداخل في الناس الاجتماعي بواسطه الجماعي تعدى مساج بوليتيكي وهي امور معروفه لكن انا نتصور ان جزء من السلافيه احنا ننسيه شويه انا كبر شويه في العمر ومحمد ممكن اصغر مني اخي حركه جاستين كاش بديت ما بدأت كي محمد عمد يسمى كلمة النحل على ساكت كانوا يسلموش جماعة النهضه وكانوا عمدو طقوسهم الخاصة وكانوا ضد الولياء وكانوا ضد العرس أنا أول حاجة خالتي كانت معنا فكر صغير توات معنا مجاد إسلامي حتىنا احنا العرس نعمل عرس ونعمل وجا وحتىنا خورين شوف حركة نهذا حركة زي متطورت شيء في شيء جزء من ترك ماش ماش أنا أذكر قدرة دار خمار من الأول دارش وما دارنا ولا ولت في ما بين معنا فهمت مانا ظاهرة السلف بدايتها هي بداية كم بدأ ماركسين في تونس انا ما أعرف ياسك سيسار في تونس بدأ فوضوي وعنده لبس خاصة وعنده مشت خاصة وشعر خاص وصبات خاص وكانوا مسخين إجتماع مانا جزء بلقسيسات كم حبش مانا لبس ولا ما ثم قسيسات بون ولو مرض في الكبار ولو جميعين الكبار الناس هنا وعن في الجمع اذا هي ظاهرة تبدأ هل تقول انا ظاهرة معنى تحفظها على كل شيء سي كالدهش بعض التحفظ على كيف تمسك. يعني نجيم نفحص له سار. أيه يحبون صار. ليه نعم, نعم. أنا أنا جيم نفحص له سار. عموم نجيمش زبب معانا. كم فرمة هو في معناه ليه. حتى كلمة. تلو يأخذ يسار. نس كل معانا. هو يكون بروتكا. ثم بعد يفحص له سار مع تبرر لخص له موجود في تونس ما عش في اخر مدافع كل ظهرة مستورة تصبح ظهرة محلية اسمع احنا كلبسنا تونس السورية كان ظهرة مستورة كلبسنا السرويل كان ظهرة مستور أصبح الظهرة تونسة اليوم القميص الافغاني فهمتنا نعتبروش ما نعتبره افغاني ما لها القميس الافغاني والوات هي دواء مستورة لتنسى تصبح الملعبية تولي جزءا محليا كيف شباتي يعني كيف شباتي يعني كيف شباتي يعني انا شوف مدين بداو ظهره اول, أول مظاهرة عاملها السلافين وظهري مع عزب تحرير قدام الواحد الناس كل اليوم بدات ظهرة السباناليز ومعنى ينزمنا نتعامل مع الظاهرة كظهرة اجتماعية ثقافية حضرية بدون وهنا دور الجميعين دور دور ودور المخبأ المتقبى لأن السياسيين في بعض الأحيان يستعملوا الظاهرة لأغراض سياسية صحيح ملاحظة أهمة جدا نعم. وأيضا دور وسائل الإعلام ودور السلافين أنفسهم لأن وسائل الإعلام هناك من بعض من وسائل الإعلام بشكل عام نحن في مرحلة مخاف تجعل من هذه الظاهرة محاولة للكسب السبق الصحفي أو للتشوية أو للتلميع أو للدعاية أو غيرها أيها السلفيين في حد ذاتهم قد يكون طريقة مباشرة وغير غير مباشرة مسؤولون أيضاً على المسألة هذه مؤسألة تقديم وذلك عليش قد يكون في لحظة معينة قالوا اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا في نفس السياق اللي كان يحكي فيها الدكتور نيش جلو الأستاذ التاريخ الأسلامي بجامعة منوبة معاك محمد الحاج سالم الباحث في معهد التونسي للدراسات الاستراتيجية كيف ازدهرت هذه الظاهرة في تونس؟ يعني بشكل عام؟ م... تاريخيا حتى على المستوى الاجتماعي هذا اللي بس لم يكن موجود آه... معناها أخوان ال ال السلفيين ما كانواش موجودين متنزهين كنا نعرفه كان يحكي سيانجي الاتجاه الإسلامي نعرفه الخمار أو الحجاب أو غيره وقد يكونوا تعبيرا أيضا المرأة التونسية اللي كانت تلبس في كي خرجت المجتمع بشكل كبير جدا ارتادت شيء آخر لأن إذا قلناه بالمرأة البدوية في الريف بحكم حكم الوضع الاجتماعي أنها تشتغل جنبا إلى جنب الرجل لم نجد هذه الظاهرة بشكل عام في بعض الدراسات من الذي ادى الى ازدهار السريع لهذه الظاهرة هناك من يرجعها الى طيارات خليجية هناك من يرجعها الى تأثير قنوات تلفزية هناك من يرجعها الى وعد وتجفيف المنابع الموجودة في تونس من خلال عملية ضرب مؤسسة الجامعة الزيتونة يعني العادي من تفسيرات كيف تنظر الى هذا الازدهار وما ايضا الشيخ كامال مرزوق نفس المسألة تفضل الله محمد الحسن الله يشوف في الحقيقة أخشى أن أكرر يعني نفس الحديث الذي كنت قد سبق لي أن أشرت إليه لكن جماهير يعني ومتديعية إذاعة هم غير متديعية ربما بعض الإذاعات تستقبل و... لي ذلك لي. لي. لي. لي, لي في البداية و اذا تصدق ستقف نعم نعم اذا اتشباب اليدار وطني او ايضا حتى اذا اتشب شعصة فيه موغير نعم رغم ان يشتغل يعني في السميلة اليدار وطني منتج ولك المجموع الشيخ يعني منذ يعني فقط اتفاعل معه كي نغني الحوار شيخ منذ حين يعني كمال المرزوقي يقول ان يعني يعرف السلفية او يحصرها في, <Agghouse> في انها <تصفح Dogs> منهج لفهم النصوص فقط وليست جماعة ولا حزبا ولا حركة هذا جيد لكن هذا لا يقدم بنا في فهم الظاهرة لأنك تقول لي منهج في فهم النصوص يا شيخ كمال هذا يتقاسمه كل المسلمين في العالم من يقول أنا أتبع منهج السلفي في تفسير النصوص وفي فهمها لكن حين يتحول هذا الفهم الى ايديولوجيا فعلى في الواقع بحسب مقتضيات وشروط الموضوعيه لذلك الواقع هو يصبح امام حركات او احزاب او جماعات هذا هو هذا هو الاشكال لذلك يعني التيار السلفي الجهادي في تونس مثلا يتبنى نفس هذا المنهج في تفسير وفهم النصوص مع اعتماد الجهادي في سبيل الله اييه للدفع بالمجتمعات نحو التحرر، النعتاق، التخلص من الـ أنظمة الفاسدة، إلى أين القضية هنا هل يعني هذا المنهج عام لجميع المسلمين؟ إذا كان عام لجميع المسلمين فهو خاص لأنه تتدخل فيه عناصر أخرى جديدة لا يتبنها كل المسلمين يتبنها فصيل معين، جماعة معينة. هذا هو وهذا هو يعني ما ينتجه في الاخير تعددا في فهم النصوص بحسب نفس الاليه الشرط الوحيد هنا هو مقتضية الواقع المنتج لذلك الفهم لان الانسان غير مستقل عن حركه الواقع هو ابن بيئته ونعتبر ان التيار السلفي في تونس لا يمكننا الحاقه هكذا بالطيار الجهادي العالمي إلا في حدود ضيقة ربما قد ناتي عليه يعني في في نت الحسن المهم هنا ما استفزني في الحقيقة على التفكير هي يعني إشارة الشيخ منضحين إلى إلى خيرية القرم الأولى وهذا حديث حديث لا أدعي أنني يعني أفنده أو أقول أنه موضوع لكنه لكنني في في أدنى أدعو إلى إلى إعادة النظر فيه بحسب سياقاته التاريخية يعني خير القرون قرني في قرني يعني سؤال بسيط كان هناك في مجموعة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام المنافقون لم يسمهم النبي وتمت الإشارة إلى هؤلاء المنافقين في المصر القرآن وتمت الإشارة إليهم في حديث صحيح أيضا إذن ما أدرنا أن بعض الأحاديث ربما يقدر هؤلاء المنافقون ليس ما أنه كتاب الحديث يعني المسألة, فيه فيه عم المسألة, عم المسألة هنا لابد من من التحرز؟ فمن وافق النص القرآني ومن وفق العقل ومن وفق مقتضيات واقعنا هذا روبر عليه البقية هي مدعة للاجتهاد وإلا أصبحت السلفية منهجا نصانيا جامدا والقرآن في حد ذاته عن هذا ينهان عن هذا هذا ما وجدنا عليه أباءنا أباءنا اجتهدوا يتم الصحة في واقع غير واقعنا في مقتضيات وشروط تاريخية معينة علينا أن نراكم المعرفة أنا مع مراكمة المعرفة ومع تجديد الفهم تجديد الفهم ثم هذه يعني ملاحظة أولى لأن أصل الدين الوحي وأنا أتفق معه أن أصل الدين هو الوحي وكل ما عدا ذلك هي محظوش تهدئة بشارية نصيب فيها ونخطئ هذا يعني, هذا يعني جميل هذا القول بقي ملحظة أخيرة أن النص متناهي النص مهما بلغ هو متناهي لكن الوقاعة غير متناهية هذا هو الإشكال النص متناهي والوقاعة يعني متجددة يومية حية مباشرة نشهدها كل يوم كيف؟ نوافق ونوالن بين مقتضيات النص اقول ليس النص في مساميته بين مقتضيه مقاصده وبين ما نرجوه في حياتنا اليومية وبهذا المعنى يمكن اتفق يعني جزئياً مع الأستاذ ناجي حين يتحدث على أن الطيار الجهادي في تونس هو طير علمني وأنا أحيله يعني على كتاب جميل يعني علمنية الكل علمنية الشاملة والعلمنية الجزئية يعني هذا مهم <تصفيق> هناك يعني جانب دنيوي في كل ممارساتنا جانب مهم ولولا دنيويته الإسلام لمات هناك يعني ديهات مجرد تصوف وتاملات يعني فلسفية وآ وآخره لن لا تعيش عاش الإسلام لأنه يهتم بالدنيا أعمل لدنياك كأنك تعيشه ابدا بالنسبة لسؤالك كيف, كيف برزت كيف برزت مثل هذه يعني إجمالا واسمح لي على بعض الإطالة لأن هذا مهم في هو اذا في في فهم في حام السياقات السيوات السوسيو تاريخيه لبروز هذه الظاهرة فالحقيقة أنت تعرف أنه بدأت محاولات الإصلاح الشامل في وجه سياسي وجه ديني خاصاً يعني الدين ثقافة هنا لأنه ثقافة المجتمعات حصلت في في, في في ثقافة دينية ومن منذ بداية يعني منذ نهاية القرن 19 مع الجنرال خير الدين التونسي مع الشيخ يعني أحمد بن أبي ثم تلاه الشيخ النخلي ووصوله لطال الحداد وغيرها يعني هذه الحركة التي كانت تبشر بالمشروع بمشروع صحيح متأثن يعني بالطيارة الإسلاحي في الشرق مع الشيخ جمال الدين الأفغاني وتلميذاته مثل محمد عبده ومحمد الشدريفاء إلى هذا كان يبشر بمشروع حضاري جديد للأمة الإسلامية لكنه أجهض بتدخل الاستعماري فج وسقط المشروع واستبتل بالمشروع عن استعماري جديد فرضته القوى الاستعمارية بريطانيا من جهة فرنسا على الأقل نتحدث على مستوى تونس فرنسا فرضت يعني نمطا اجتماعيا جديدا أول ما فعلته هو تكسير البنية التحتية أو يعني سوسيال الـ الـ الـ الأساس الاجتماعي لنمط الوجود التونسي وهو افتكيك الأراضي الزراعية فافتكت مليون هكتار من أخصب الأراضي وافرغتها من محتواها من محتواها البشري واستبدلت ملكيتها الى معمرين فاظحل الفلاحون التونسه مجرد خماسه او خدام ميومون يومون فقراء مهمشون على ابواب المدن في الاحياء القصديرية علاش والا في المدن مدن حوض المنجمي الجديد ام في العرايس فيفا الى ام ورديف اخره ازدهرت في تلك الفتره واش لاغاء المتروبول فكان يعني يتم مباشرة استغلال شريك السفيق الثقافسة يعني الفوسفات والسكة الحديدية لم تكن تنمية لمجتمع التونسي كانت من اجل تنمية لمجتمع الفرنسي يعني, يعني كان استنزاف الطاقات المهم وحتى يمكن سمح لي اضافة صغيرة سي محمد انه حتى نشأت بعض المدن على السكة الحديدية لانه كانت كل اربعين كيلومتر لابد بشيء بدل الترا ثم محركات مثلا كما قاعد محاولات محاولات الترا ثم العديد القطار ثم العديد من المدن التي أنشئت لأنه بالأساس هي مسألة ااا اقتصادية شمعي لأنه الترا بالضبط لأن منها هذا يعني لمجتمع المحلي المهم هنا إنه هل الإنسان التونسي خلينا نتكلم شوي بالدرجة ربما مش معلش ده لأنه عن الأخبار و بعدنا مع سيادتكم ماذا يخص هل هل الإنسان ذا اللي كان عنده العشيرة تحميه وكان عنده القبيلة وكان كان يتعامل مع مع مع الدولة المركزية عبر وسيط هو القبيلة والعشيرة أضحى يعني فردا متذررا ان ديفيدو اتوميزي في مواجهه غوله الدوله الاستعماريه وساعود لهذه النقطة وساعود اليك استاذ محمد الحسير من بحث معهد تونس للدراسات الاستراتيجيه سنعود للشيخ كمال المرزوقي رئيس جماعه الامام مالك العلوم الشرعيه بعد قليل بعد الاخبار مع زميلتنا اسماء البكوش ايضا مع الدكتور ناجي جلول استاذ التاريخ الاسلامي بجماعه منوبه العديد من اسئله المواضيع الاخرى التي سنحاول نتطرق اليها في الجزء الثاني من هذه الحصه ساعه من زمان سنحاول ان نخصصها لمحاوله فهم الظاهره السلفيه في شتاء وتجليتها ببحث يحاول أن يكون متناغما مع إذاعة تونس الثقافية نحن مسهلا بكم مجددا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا البث المباشر برنامج ملف الأسبوع والذي يحاول معكم تلات ساعتين من زمان أن يناقش وأن يحاول أن يفهم الظاهرة السلفية لا من منظار قد يكون متعالي عليها ولا من منظار متقرب جدا منها وإنما من منظار أكاديمي بحثي في هذه الظاهرة معنى وطبعا كما قال سي محمد حي السلم الباحث في المعهد تونس هذه تونس الدراسات الاستراتيج No بالنظر الدنيوي وإنما بالمعنى العلمي الأكاديمي الدقيق لهذه الظاهرة وهي من الظواهر التي وجب أن نقف عندها قليلا الحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الدكتور ناجي جلول أساتذة التاريخ خلسلاني بجامعة منوبة الباحث فاسي محمد سالم الباحث في معهد تونس للدراسات الاستراتيجية والشيخ كمال المرزوقي رئيس جامعة الإمام مالك للعلوم الشرعية وشيخ كمال يحضر معنا أيضا محاولة هم هذه الظاهرة من داخل هذه الظاهرة فضلا عن مسألة أكاديمية سيد محمد الحيسي لما قبل ما نعطي الكلمة السي المرزوقي سي كنت تتحل في هذه البروز هذا المشروع هذه الرؤية هذه الجماعة وطبعا ديما نرجع نقول لما عنيش مشكل ما بنظرة قد يكون دونية أو فوقية أو كذا أو نظرة متقربة إنما على موجات إذاعة ونستقل فيها نحاول أن نحلل هذا المشروع سيادتك كنت تحاول الجواب على سؤال كيف ازدهرت هذه الظاهرة في تونس كيف بدأت إذا حاولنا أن نعود إلى التاريخ بشكل عام نصل إلى الحاضر الآن للدخول أكثر في تفاصيلها فضل الله صديقي العزيز في الحقيقة كنت أتوقع مضحيين حول يعني مسألة بروز مشروع إصلاح في نهاية القرن 19 في تونس وإجهاض وم... هذا المشروع الإصلاحي بفعل التدخل الاستعماري يعني واستقرار الدولة الاستعمارية في تونس وتكسيرها لل... يعني لل للبنية الاجتماعية الموجودة في الدنيا القبلية العشائرية يعني وقلت أنه التونسي حينها وجد نفسه إما خماسا بفعل افتكاك الاستعمار للأراضي الخصبه وإما عاملا في مدن يعني الحور المنجمي وإما مجرد عمل في الفبريكات في الفابريكات الفرنسية التي تنتج خصيصا للمتروبول المركز الاستعماري في فرنسا فعمليته التفكير هذه وعملية يعني تكسير البنية ال التحتية وعملية تكسير البنية الاجتماعية ادت إلى بروز فرد متذري، يعني نتديو أتوميزي في مواجهة يعني اسمه الدولة، و يعني المواجهة كانت قوية لأنه الدولة هذه لم تكن دولة وطنية بل كانت دولة استعمارية، يعني مضاعف كان ال، كان وبرزت يعني احياء قصديريه وفو يعني وأحياء المهمشين والفقراء لكن ولليوم مره يمكن الحديث يعني من هذه الناحيه على وجود الشعب التونسي قبل ذلك لم يكن ذلك ممكنا لانه, لأنه كلمه شعب تقتضي وجود ايديولوجيا فردانيه يؤمن بها ذلك الفرد في بداية يعني العشري الأولى يعني مع نهاية العشري الأولى وبداية العشري الثاني من قبل عشرين حوالي عام خمستاش وما تلا المجتمع التونسي تحرك ورد الفعل وتفاعل مع ظاهرة الاستعمارية على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى الإيديولوجي كذلك وتعبيرته السياسية ماذا فعل؟ واتكوجد نفسه فردا عزلا بعدما تتم إطاحة بالحكم اللي كان يكين يضمن تواصل الفرد مع السلطة المركزية شيخ العشيرة كان هو اللي يحميك الاخير. وكان ثمحة الأولياء يحميه وهو هذا يعني تنظيم اجتماعي سياسي كامل تم إسقاطه الفرد هذا حاول التماهي مع المستعمر الفرنسي ومحاربته بآلياته يا فرنسا أنت تدعي الديمقراطية تدعي الفردانية تدعي حرية العمل النقابي ايجاليتيه وافراترنيتيه تبنى <في> تلك المقولات وارتداء من عام 20 عام 19 برزت فرق رياضية الترجي الرياضي التونسي نادي الافريقي الى اخره الى اخره عشرات الجمعيات الرياضيه الوطنيه وكذلك عشرات الجرائد ازدهرت عشارات الجراءات وازدهرت عشارات الفرق المسلحية كانت حركة ثقافية وسياسية ونقادية كذلك برزت يعني احزاب سياسية حزب الدستور حزب الشيوع حركة عظيم لتقطير المجتمع التونسي بما خلق وأنشأ مجتمعا مدنيا ومجتمعا سياسيا المجتمع المدني كان هو يلعب دور الوسيط القديم القبيله والعشيره في مواجهه السلطه الاستعماريه هي عملت انتظام اهلي انشئنا لكنها ليست امتظام اهلي عالطريقة التقليدية عالطريق العشائر النقابة لم تكن ذات بوعد عشائري والحزب لم يكن ذو بوعد عشائري والجمعية الرياضية والصحيفة لم تكن ذات بوعد لا تبنت مشروعا وطنيا ما يمكن تسميته باديولوجيا وطنية يوخصها حركة اديولوجيا كما, ال... كما سيلا فيه هي حركة اجتماعية ذات هدف سياسي تعتمد مرجعية المرجعية هنا ولك مرجعية غربية حدثية تعتمد لجلوجة الفردانية ليش وين هنا؟ ليش في كونه المجتمع المدني والمجتمع السياسي بعد ان كان يعني اليد في اليد في سبيل انجاز اهداف هذا المشروع الوطني ما سمي بالحركة الوطنية توجب الاستقلال الا ان الدولة انقلبت على المجتمع السياسي وتفردت بالسلطة والغت المجتمع المدني كل الاحزاب السياسية حزب واحد في استلحقت واستتبعت المجتمع المدني جميع الكل درجة رياضية لو كانوا متحق برجيب كانوا بالجمعية هذا؟, هذا؟ معروف الصحف استلحقت منظمة شبابية عملوا اتحاد منظمات شباب ولحق بحزب الدستور يعني حزب الدستور بلع المدرسي بلع, المدرسي بلع المدرسي على الحياة السياسية كلها وابتلع كذلك الحياة المدنية حتى فرقة موسيقية نحاسيه تبقى للشعبة ما كنش لا مجال لكي تنشط يعني مهول مع إفليس. ما إفلاس بقول إفلاس إفلاس المشروع الوطني او الجيولوجيا الوطنية الحداثية كما بالشرب بها برجيدة لأن وقع, وقع في ازمه ماذا فعل المجتمع التونسي لم يبقى مكتوف الايدي النشاط على مستوى المجتمع المدني محدود ومحدود جدا من مجرد ديكور في نويف في عاد بن علي كلها تسبح بحمد ربها بن علي ولا تعبروا عن طموحات وآمان وآلام هذا الشعب ماذا فعل الشعب التجأ إلى اولا الرجوع إلى الآليات القديمة مجتمع الأهلي العشائرية وهذا يعني وقع عشناه وقع عشناه وهو يعني مفروض على المجتمع التونسي لكن هو تعبير محدود بفعل تقليدته أولا وعدم أثنين عدم ركبته لمطلبات المرحلة التاريخية اثنين التجاء الى العمل السري في السياسة وعلى المستوى الاديولوجي بعد يعني الضربة اللي يطلقها الاتحاد السوفيتي والاشتراكية العالمية بصفة عامة وجد نفسه مجبرا على اعادة الاتصال او اعادة احياء المشروع الاسلاحي الذي بدأ في نهاية القرن 19 والذي يعتمد جناحين او انصرين محوران الإسلاح السياسي والإسلاح التيني ووجد هذا تعبيرته في باسونيا أنا ذاك بالاتجاه الإسلامي لكن دخول الدولة في حرب مع هذا الاتجاه وخلقه أدى إلى زيادة انتشاره وعدم نسمح له بالتعبير السياسي القانونيه أدى إلى ان يتولى بعض الشباب الإيمانة بأفكار متشددة وهذا يعني كل الدكتاتورية تنتج نقيضها كل دكتاتورية تنجد نقيضها والنقيض على المستوى الفلسفي دائما ما يتماهى مع نقيضه تشدد الذي وجهت به الظاهرة ظاهرة التعبير الدينية في تونس والديولوجيا الإسلامية في تونس أنتجت تشددا من الجهة المقابلة هذا ما لاحظناه هذا التشدد ساهم وذلك القمع الرسمي الدولاني لتتيج ساهم في بروز حرك عظيم هو منائشه الآن التعبير السلفية الجهدية بنت تربتها بنت هذا البلد وهذه التربة وهي تحاول أن توفق بين متطلباتها الايديولوجيه كحركة اجتماعية وبين متطلبات الثورة الشعبية ما يطلبه الشعب وهذ كعلاش نلقاو الخيام الدعويه هذ كعلاش نلقاو الدعوات يعني يتحولوا للعمل الاجتماعي ومحاوله انقاذ ما يكون انقاذ من, من من تفكك الاسر من تفكك البنيه الاجتماعيه بصفه عامه السؤال الان واختموا بهذا لو سمحت الى اي مدى ستتوفق هذه التعبيره من ان تتونس وتدخل في اطار عمل معلن؟ قانون انجاز التابيع يرضى به المجتمع التونسي وتؤدي دورها في في تحقيق اهداف الثوره الشعبيه هي ثوره يضغى عليها الخطاب الديني هذا صحيح لكن ثورة اجتماعية تعبير اجتماعية لأي مدى ستتوافق مع الحراك العظيم الذي نعيشه التاريخ الحاضر سيجيب عن هذا السؤال المركزي والمهم <تصفيق> شين كمال مرزوقي رئيس جماعة الإمام مالك العلوم شرية إذا كان عندك تعقيب على الكن يحكي فيه سيمو حمد حسال وسيناجي جلول أو نمر إلى سؤال آخر تفضل. طبعا عندي تفضل. أكثر من تعقيبات الآن هذه نصف ساعة من الكلام كله اختلف معه إلا قليلا اولا كبداية يعني أريد أن أشير إلى نقطة بارك الله فيكم يعني مسألة الكلام خارج الموضوع يعني الآن نحن انطلقنا من ناحية أكاديمية بحثة في التعريف. ينبغي لنا أن نتفق جميعا على هذا المعرف وإلا يعني الكلام خرج تماما عن الموضوع الآن تكلموا في حجية السنة في العلمانية في تداخل هذه التيارات تكلموا عن الظاهرة السلفية من ناحية السوسيولوجيه ومن ناحية هذا كله تابع لفهمنا لما الذي نتكلم عنه انا أرفض اصلا أن تقال هي ظاهرة هي ليس ظاهرة مطلقا أنت ذكرت أنت, أنت, أنت قلت أني أنا أتكلم من داخل هذه الظاهرة في طرحك كيف تعرف أت... لأ... عفوا سمحني سي سيكميل إذا ما نقولش ظاهرة كيف يمكن أن نعرف هذا الموضوع الذي سنتكلم عنه كما قلت أنا يجب أن ننظر من يعني أنا لماذا قسمت هذا التقسيم في البداية قلت مم. لك يمكن النظر لهذا من جهتين إذا كنا سننظر من الناحية الواقعية الموجودة على الأرض الآن مم. سمي كيف شئت ظاهرة سمي ما, ما تشاء لذلك أنا أقول لك هؤلاء يسمون كذا يسمونك الواقع الموجود نحن الآن هل سنتكلم في الواقع الموجود ولا في التنظير إذا كنا سنتكلم في التنظير سنتكلم كما يشير أخصي محمد. محمد فاضل الدكتور محمد الآن يجب أن نتكلم من الناحية الأيديولوجية يعني كما يقول هو إذن ينبغي أن نناقش الأفكار أفكار سواء تبقى أو لم تطبق الأفكار التي يتبنونها ويدع ويدعونها طبقوها أم لم يطبقوها هذه مشكلتهم يعني كما أناقش أنا الإسلام في مفهومه كإسلام وتطبيقه هذا قد اختلف مع الكثير جدا للمسلمين في تطبيقهم الآن هؤلاء لا يمثلون الإسلام فهذه هذه هي القضية إذا كنا سنتكلم عن الظاهرة أنتم الآن تناقشون بعدا واقعيا على الأرض أنا أريد أن نناقش الفكر هذا هو الأصل في في في الكلام وهذاك عليه عفوا هو بشأن تيك مجال ولك الحويط الكلام هذاك عليه سكان المرجوقين سياتك موجودة معان لأنك رأي جامعات الإمام مالك العلم الشرائع سي نجي جلول هو سادة التاريخ بالتاريخ بال تاريخ الأستاذين في جامعات منوبة وجهة نظر تاريخية مهمة جدا ثم الباحث محمد حسال من بحث الذي أفنى عمراً في هذه المسألة حتى كلمة ظاهرة كما قال سي محبض وناعودها مش بمعنى الدنيا بمعنى كذا سياتك من الداخل قد يكون مسألة شرعية وأيضاً نحتاج إلى كل الزوايا للتحت تفضل سي كان هذه مسألة دنيا وما إلى ذلك هذه بصراحة يعني لا يعني لا أنا لا أتصور لا أتصور أن تقع اصلا يعني الإخوة باحثون نحن نتكلم. نقولنا كلمة ظاهرة ما نفسيق. لا يهمنا تجوز الآن طب. شعور الأخ أو شعوري أو شعور يعني هذا كله لا قيمة له يعني نحن نناقش مسألة مثل الذي ينظر في البكتيريا ما عندهش علاقة بها يعني نحبها <تصفيق> ولا نكرهها نحن نناقش المسألة. <تصفيق> بلد سواء. واحدة <تصفيق> بنها أو كرهناها وجودها فعلي موجود الآن اتفقنا أو لو نتفق يجب <تصفيق> أن نكون باحثين منصفين ونصف الأفكار بدقة كما يدعونها هم فقط هذا هو إذن الكلام كثير وطويل جدا يعني مسألة كما قلت أولا إلى هذه الظاهرة أنا كما قلت لك أنا لا أنتمي لأي جماعة ولا إلى أي مجموعة إذا كانت من ناحية هذه الفكرية من ناحية أنها منهج أنا أتبنىه نعم مه. أنا أتبنى هذا المنهج السلفية في فهم النص سأبدأ من حيث بدأ دكتور محمد قبل قليل في مسألة فهم النص لأن هذا هو كان سؤالك المحدد أنت مه. تكلمت بعد أن تكلمنا عن السلفية مع أننا لم نعرفها ولم نصل إلى تعريف محدد لها جميعا نتفق عليه لكن لا بس فهم النص كيف يقع فهم النص فهم النص أشار الدكتور الآن دكتور ناجي من واقع اختصاصه التاريخي طبعا إلى أن هذا النص بدأ يعني الخلاف فيه من من قديم طبعا هذا متفق فيه وهذه نقطه جميله جدا وجزاه الله خيرا عليها يعني مساله انه هذا الاختلاف في فهم النص ليس اسلاميا صرفا ولا سلفيا ولا ينبغي ان يسقط على اي مجموعه هذا موجود عند البروتستانت موجود عند المسيحيين بطوائفهم جميعا عند البوذيين بطوائفهم عند الهندوس والهندوس يعني طوائفهم تكاد تربع على 400 طائفه يعني امر عجيب جدا فهذا موجود دوما هذا موجود في العلمانيه ما هي العلمانية اليوم؟ ما معنى الديمقراطية أصلا؟ العلمانية التي تكلم عنها الأستاذة أنا أنا يعني لو جعلنا موضوع الطرح والعلمانية سنرى ما هي سنجد الخلاف أشنع بكثير جدا من الخلاف حول السلفية يعني العلمانية هي علمانيات كثيرة الدكتور الآن يتكلم عن العلمانية قبل قليل ويتكلم عن يعني كان هو يجعل مقاربة بينها وبين الديمقراطية وهذا باطل لا يوجد مقاربة بين الديمقراطية العلمانية مطلقا العلمانية شيء والديمقراطية شيء منفصل. شو تفسيرك للعلمانية؟ العلمانية, العلمانية مثل أمازيغ علماني هذه ديمقراطية الفاشية علماني هل هي ديمقراطية؟ هذا الفصل ما عطيت تعريف. يعني هذا كما يعرفه هو. كما يعرفونه هم. يعني فصل ديني. فصل الديني عن الحياة ليس عن الدولة عن الحياة مطلقا انه ينبغي ان تكون المرجعية ليس الدينية المرجعية ينبغي ان تكون شيء ثاني بدأت بسيادة الشعب وبعدين تطورت اصلا من ال في, في, في, في النسق التاريخي للعلمانية انا وفقك الله لا أتكلم يعني من طلق وجداني ولا شعوري نتكلم من واقع ابحاث علمية يقوم بها العلمانيون انفسهم هل العلمانية التي يدعو لها الأولون ميكيا هذا من المؤسسين للعلمانية داع للدكتاتورية الصرف وقال هذه علمانيتنا أليس كذلك؟ انتقلت العلمانية إلى أن وصلت بعد أربع محطات تاريخية، يعني أكيد ال- ال- فيها، يعني هذه معروفة، إلى أن وصلنا إلى مسألة هذا التنظير الديمقراطي الذي جاء مع جون جاك روسو. يعني. شو على مفهوم الدولة كمال؟ معناه مفهوم تشكل الدولة الميكافيلي وكتاب البرانس هو أحد التمظهرات للفكر الفلسفي السياسي. هنا أنت حكيت على الألمانية، ولكن ذهبت إلى مجال آخر اللي هو تشكل الدولة مفهوم الدولة. مفهوم البيت. العقد. الديموقراطية، الديموقراطية مش العلمانية العلمنة، شيء والديموقراطية شيء ثاني. الديمقراطية آليات. العلمنة مفهوم ايديولوجي كبير. هذا إذا لا ينبغي المزج بينهما. م. فلما يقول الدكتور آنفا ان السلفية الجهادية حركة علمانية، سلفية الجهادية حركة علمانية ما الذي يقصد هو؟ الآن. ايضا من الاسقاط اللي اسقطه هو الدكتور عنفا حول كتاب العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية الدكتور محمد مصيري ليس كذلك عبد الوهاب عبد الجادر مصيري الدكتور المصيري يشير في هذا النسرت العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية إلى ان العلمانية الأصلية التي يتكلم عنها المنظرون هي الشامله هذه التي عرفناها الان سيكولاريزم فصل الدين عن الحياه لا علاقه له بالعلم ولا بالعالم اصلا اما الجزئيه بمعنى الدنيويه الجزئيه لانه لا شك انه سنجد قواسم مشتركه يعني وفقكم الله الآن حتى الملحدون سنجد معهم قواسم المشترك قواسم المشتركة دائما لا بد أن توجد بين البشر فإذا لما أقول أنا سلفي جهادي عنده تطبيقات علمانية نعم ستكون هناك لا شك لا بد لكنها هل هي خارج عن الإسلام لا إذا لو جعلنا سلفية جهادية أو غيرها أي سلفية تخرج عن كونها تدعو إلى الدين تدعو بمفهوم ديني هذه مغالطة بصراحة إذا نظرنا إليها من الجهة او والانثروبولوجية وجعلنا هذا ما يتبنونه هم يدعون إليه هذه مغالطة مطلقا نحن ننظر إليهم بهذه النظرة نعم يمكن أن تنظر للسلفية من ناحية, من ناحية وغايةها الاجتماعية هل هم كما قال الدكتور كما يقول كثيرون يعني أنهم من الأحياء المهمشة وكذا أم كما أشار الدكتور آنفا إلى أن لا هذا ليس صحيحا وبعضهم فيه في الجامعات ومتغلغيلا فيه حتى أنه فيه أظن إذاعة ممكن أن نذكر اسمي إذاعة شمس أفهم فيها أظن أحد المذيعين أو شيء قام بدراسة مؤخرا قام بدراسة مؤخرا قام <تصفيق> ستين بالمئة تقول مش في تونس ستين في المائة من أورغالطة شوية شمسة فام هو منشور الدراس لشرنطيون جامعة أربارد مجموعة بحث من السوسولوجيا جامعة أربارد جامبتة مختصين خداوه مجموعة الجهدين اللي وقع أسرهم في أفغانستان <تصفيق> <تصفيق> واحد يوم كبير معناه <تصفيق> وأثبت على أكثر من خمسين في المئة الزهر شوية <تصفيق> الى مولدين فور با انا الجاهدين مولدين فور با وعندهم الجنسية الانجليزيه وتعارفوا في المجتمع الحديثي والترجمه البدني نفس اللي سبقوهم هو بوسع الحداثه با بو انت قاله على عقلية مهندس قال لي مونتليتي دا جينير ربطتها با انا اليوم سي جادي سي زعما حنشبط هذه الكلمه وليت عندي مخب فهمن وخبص الجديد بشو جديد ربما بربما قبل من يعني إنه خلاه إنه خبوا وما نبي يسيقون ظاهرة أصبحت في سيرات وفي سواد أشياء مش متناول الأجراس بعد هذا وخبة حول جديد فقضية كونه كونه ن نربطها بال بال يعني بال مثلا بالفقر أو بالتهميش أو بكذا هذا هذه مخلط بحثي يعني ينبغي ننظر ننظر المسألة على أنها إذا كنت أنا سأساق معكم الآن في الكلام حولها كظاهرة يعني أه مثلا أه نمر عن مشكلة التعريف ومسألة المعارف وما, وما إلى ذلك لها هدف سياسي حركة اجتماعية لديها زعامة حقيقة هذا أيضا الذي ذكره الدكتور محمد لها هدف سياسي حركة اجتماعية لديها زعامة هذا جزء الآن إذا اتفقوا معي آنفا في الذي ذكرته حول السلفية في تقسيماتها السلفية العلمية هذه بعض أجزائها ربما الذي ذكره الدكتور آنفا وهو ينقله عن الصحيفة مسألة الجامية الجامية أو البعض يقول م أو هم لا يقولون هذا عن أنفسهم طبعا هذا ال الجامي هذا رجل يعني محمد من الجامير الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يعني أفضل إلى ربه ف. هم ينتسبون يمسّبونهم إليه يا هؤلاء يقولون بترك السياسة بالكلي ويعيبون على من يدخل في السياسة ويعني في كثير من الحقيقة من تطبيقاتهم يعني يمجدون الحاكم يمهدون موقف السياسة الموقف هو سياسة الانتهاء هذا <تصفيق> الذي أريد أن أقوله وأريد <تصفيق> <تصفيق> أن أشير إليه قبل أن يحدث هذا مسألة ترك الانتخابات. الذين يدعون يترك انتخابات أم هذه ممارسة انتخابية في الحقيقة يعني مم. هي ممارسة حقيقية في قبرية، فلا يوجد شيء اسمه تخرج هكذا المجتمع تقول أنا المجتمع بش نخليها على يميني وأنا وحدي عايش وحدي لا يوجد شيء كهذا، مسألة هؤلاء لا, يدعو لا يدعون السياسة ولا يدخلون في السياسة يعني في تنظيرهم يقول لك من السياسة تركوا السياسة هكذا. إذا نحن نتكلم عن سلفية ربما موجهة شوية هكذا فيه مفهوم خاص لنا نتكلم عن سلفية التي لها تمظهر خارجي الآن يعني التي تقوم بمظاهرات التي تخرج التي لها نشاط هذه في الأكثر هي أنصار الشريع كتنظيم الذي ذكرناه آنفا لأن الباقي إذا أنا من الآن كيف ستتعامل يعني إذا سأخذ التعريف الذي ذكره الدكتور وكما تعلمون تعريفات لا إشكال فيها يمكن تعرف كما تشاء شيخ وبعدين شيخ اسمح نت... لي قل تعريف إجرائي حتى نعم. على قل نحدد الإطار اللي أتكلم فيه أنا شخصي, شخصي. مش شمال جنبيل متفق, متفق معك تماما إطار رحكي فقط فإذن إذا قلنا لديها زعامة هذه لديها زعامة لا يمكن أن تكون هي سلفية جهادية مثلا يعني هذه لا زعامة لها. لا يدعي أحد أنه زعيم سلفية جهادية ليس لها زعيم ليس لها زعيم مطلقاً. من هو؟ ما نعرفش و سامة ان ابو عياض في تونس غيرها من الاسمه هذي هذي ما مم. هي تنظيمات هذا تنظيم القاعدة هذا تنظيم انصار الشريعة ابو عياض لكن السلفية الجهادية هذه كما قلت لذلك قلت أبو محمد, محمد, محمد مقتسي هذا منهج أبو محمد, محمد مقتسي لا زعيم أو. على المستوى الفكري على الأقل على سواء التنظيم أبدا ولذلك البعض لا يتبعونه سيتبعون غيره السلفية نفسها بد يعني في في فهمهم لا يوجد شيء اسمه إنسان يمكنه أن يكون هذا المرشد الروحي أو الموجه كهذا طريقة ولادة الفقيه لا يوجد عندهم م -م. بل كل أحد يأخذ من كلامه يرد يعني سوى النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتفق جميعا كمسلمين على أنه كلامه معصوم لا يوجد عندهم معصوم فلذلك أبو محمد المقدس أبو قتاب أبو يسقطونه ما تشاء ويرجعونه ما تشاء ويرفقونه في شيء ويتركونه في, في شيء أما مثلا التنظيمية فهذه يتبعون طريقة السماء والطاع هذا تنظيم أنت الآن في تنظيم القاعدة عندهم هذا يتعامل بالطريقة العسكرية يعني وهذا رئيس تنظيم وهذا يعطي أوامر نعم. مش مش فكر مش تنظير يعني لكن هنا تنظيم فإذا قمنا لديها زعامه فنحن نحن أيضا نحصر المسألة في كلام عن جزء صغير من السلفية ليست سلفية في عمومها. كل سلفية الدكتور يقول أيضا كل سلفية من الإسلام وضدها إلا إذا حيّنت نفسها الحقيقة هذا كلام ينبغي نراجعه تماماً يعني كيف كل سلفية الإسلام وضدها إلا إذا حيّنت نفسها الإسلام لم يأتي بال لم يأتي يريد أن يحيين الأمور لم يأتي بالحداثة يعني الحقيقة الإسلام جاء ليرجع إلى الفطرة الأصلية التي تتفق عليها جميع الشرائع هذا هو الذي جاء من أجله الإسلام نعم هدم كثير من الأعراف والأشياء التي وهدف سلفية تسابق عليه بلا شكل في كل سلفية لا تحين نفسها بمعنى أنها تفهم النص حسب مقتضيات واقعها للتفاعل معه ولتجديده في سلفية يعني مرفوضة ثمانية سلفية إذا متضايق مش الواقع أو نحو أفاق وحرية والإخاء والمساواة والعدل وبتلازج الشريعة كلها. شكرًا. عفواً. هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ التأويل الوحيد الذي أرتضيه أن تقول حيّنت نفسها بالإسلام إذا حيّنت نفسها بالإسلام نعم. هو بغير الاسلام لا لا هذا الاسلام هو موش مجرد ذلك قيمها كمعتها في الكتب لا لي لا هو هو وقع حي اسمع مني ولا تسمع عني <تصفيق> لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اقولك باذن الله شيئا لم تقوله ابدا انا كتب جملتك كما هي واريد ان اطرح فهمي انا الان اذا حينت نفسها بالاسلام فقط لا ارتضي شيئا غيره مسألة الاسلام بعدين هذا نتناقش فيه ما هو الاسلام ما الذي يذكره الدكتور الان انا لا اخانفه في. في أنه في الإسلام هذا يرجعنا إلى سؤالك والله أنا تمنيت ان لا في هذا كل أطرحه ونتكلم في الموضوع فهم النص كيف نفهم النص فهما صحيحا الآن الطرح الذي يطرح هذا حقيقة هو ذكرني مباشرة في نص قرأته لدكتور رفيق حبيب المسيح هذا بروتستانتي مسيحي يقول بالنص كل طرح إسلامي يوضع على معيار غربي حتى يتم قبوله أو رفضه في ذلك إجحاف سيؤدي بنا إلى مهالك حقيقية وما يتبع ذلك على حياتنا الثقافية والسياسية فعلى الجانب الثقافي أصبح الإسلامي مرفوضا دام يخرج عن قواعد المحك الغربي وهنا ظهر الإسلامي المقبول ولم يكن هو إلا فكرا إسلاميا يسمى مستنيرا وفي مغنونه لا نجد إلا نموذجا غربيا يتحلى ببعض الزخارف الإسلامي يعني بصراحة هي جبه غربية نريد أن نلبسها بعض النكهة الإسلامية ونشبها بعض النكهة الإسلامية هذا ليس هذا تحليلا يعني علميا دقيقا ينبغي أن نظر الإسلامي كما هو النص عند المسلمين ليس جامدا هذه قضية يعني هذه أسطورة النص متناهي نعم النص متناهي طبعا كتاب الله تبارك وتعالى فيه ستة آلاف ومئتان وكسر وشوي آيات يعني اختلاف بين العد المدني والكوفي وكذا لأنه اختلاف حسب التقطيع في من يحسب ألف لا ميم آية وفي من لا يحسب أحيث <تصفيق> أحيث ثم لتجربة الوحي دام 23 سنة وهي تجربة فيها الناسخ والمنسوخ لأن هي تجربة لا كذلك حي حية ومشكلة حي نعم نزل النص يتبع الوقائع وذلك علينا قلت النص لابد أن يتفاعل مع الواقع الحقيقي نعم م. ولذلك, ولذلك كان الصحابة هم الأقدر على الفهم لأنهم هم المعاينون لتنزيل الخطاب ولذلك لما يذكر الدكتور آنفا يقول حديث خيرية الأمة هذا ينبغي نظر فيه ينبغي نظر فيه من أي ناحية يعني إذا كان من ناحية الصناعة الحديثية هذا الحديث في أعلى درجات الخطر لا اسمح لي لا, لا, لا, لا شوف هنا, هنا بشنان. أنت تتلمت وأنا لم أنبس ببنت شكرا وانا سمعت كلاما كثير أنت أفهم. تبتسير, تبتسير. جملة نخرجها من تعزيلها من هذا ده لنا عندي صياغة كلك بنعافيه ناسي محمد حسن أنا أسأل, أسأل أنا أسأله أنا أسأله تضعيف حديث خيرية الأمة أنت الآن ضعفته بال... هكذا بالتشهي بتشهي يعني لانه لا يوافق أمورا عندك فقط تضعيف الحديث عندنا له أصول له آليات مثل النظر التاريخي والدكتور يعرف النظر في التاريخ له آليات ليست هي الآليات التي ينظر بها في الفيزياء هل يمكن نقيس الهواء بالمتر؟ هكل واحد له آليات آلية النظر الحديث ليس بتشاهد هذا الحديث ما في فيه سلسلة رواة وسلسلة أساليد هذه نباهي بها العالم يعني إن شئت نتكلم في هذا الموضوع نطرح له موضوع وحده ثم بعد ذلك جاء إلى حديث ضعيف جدا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً وعمل لآخرتك كأنك تموت غداً فذكره على ما هو حديث وهذا حديث ضعيف لا يثبت أهد الصنعة إذا النص متناهي نعم النص متناهي لكن الوقائع غير متناهية صحيح الوقائع غير متناهية هل كيف إذن كيف وجدنا أحكام نحن اليوم لبطاقة الائتمان التخصيب البويضة التأجير ال الأرحام المسألة لسنساخ الجيني هذه المسائل كيف نبحثها اليوم في إطار الشرعيات مهم. نبحثها بالاجتهاد ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد هو علم اقتصاد الشريع علم الاقتصاد عند علماء الاقتصاد ما هو هو است... يعني استعمال الموارد المحصورة لتغطية النفقات غير المحصورة أنا مواردي محصورة عندي دخل عندي 300 دينار مثلا كل شهر جين وعندي نفقات غير محصورة يمكن أن يمرض لي مريض يمكن أن يتيني ضيف يمكن أنه كذا. كيف أغطي هذا من هذا هذا هو الاستثمار استثمار النصوص الشرعية هذا هو الاجتهاد الذي يجعل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ويغطي كل, كل الأحداث هل يعني هذا أن الشريعة جامدة أن واقفون مع النصوص أبدا هذا مذهب ظاهري حاربه الأئمة بالعكس أئمة الفقه رفضوا المذهب الظاهري الذي هو التعامل مع النص نصيا باستثناء الأندلس نعم دخل الأندلس بعد خرج. الآن في الوقت الحالي تقريبا ما عاد له وجود هذا المذهب المهم أن هذا الفقهاء كانوا يحاربونه النظر في هذا في هذه النصوص على أنها جامدة تطبق هكذا تطبيقا يعني عفوا حتى كنت أضرب مثالا يعني ابن حزم في المحلة هو الظاهري جاء إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أن أحدكم في الماء الراكد لا يبول أحدكم في الماء الراكد فإنه منه ال منه مجموعة الأمة وجميع علماء الفقهاء أن النبي ينهى عن البول في الماء الراكد أن يأتي إنسان يشرب منه يأتي إنسان يغتسل فيه فلا يعقل أن تبول فيه ويبقى هذا كرامكم الله موجودا ابن حزم قال لك لا هو قال لا يبول أن فإذا لم يبول إذا بل في قارورة وصب القارورة في في الماء لم يخالف الحديث فهم يعني بصراحة عجيب هذا هو عجيب هذا هو <تصفيق> عجيب هذا هو هذا من ابن حزم. أبدا عجيب هذا هو هذا هو هذا هو من هذا هو عجيب هذا هو عجيب هذا هو عجيب هذا ليس عجيب هذا هو عجيب هذا هو عجيب هذا هو عجيب هذا هو مسألة النص إذا كونه متناهيا أن النص يعني متناهي طبعا لكنه غطي جميع هذه الوقائع بدلالة الآن ماذا تريدون أن بماذا تريدون نعوض هذا النص الدستور هذا ليس متناهيا القوانين ليست متناهية هل يمكن أن تكتب قوانين للأبد يعني نجعل مثلا صا صحيفة القوانين هذه بعدد لا متناهي بحسب عدد لا لا شك أنه سيكون هناك نصوص وبعدين هذه النصوص ستطبق وسنختلف في تطبيقها أنتم تعلمون القانونيون الآن يختلفون في فهم النصوص أو لا ويرفعون إلى محكمة النقف لينظر القاضي في هل هذا القانون يعني كذا ولا يعني كذا هذه أبجديات الكلام البشري والتخاطب البشري أن أقول كلاما فلا تفهموه يعترض علي الدكتور آنفا لماذا؟ لأن بعض, كلامي قال أنا أنا ف... بعض كلامه قال أنه فهمته خطأا ليس كذلك؟ كذلك فما بالك بالنص المكتوب أجيء لهذا النص فربما أختلف معه فيه كذلك النصوص التي ستستعملونها لضربه قراءة نصية قراءة نظرية قتل الكاتب التي تستعمل الآن أنا أفهم النص خارج عن الجابري الذي ذكرته آنفا يرى بنظرية قتل الكاتب أنا أقرأ النص وأفهمه كما أشاء حتى ولو كنت انت عايش الآن انت الكاتب اقول لك لا أنت كتبت النص خلاص انتهت عهدتك انا أفهمه كما اشاء هذا يؤدي إلى ضياع البيان يؤدي إلى ضياع اللغه لا, لا يمكن ان أنت خاطب تقول اعطيني كسماء اقول لك لا ما في مفهومي انا حجخر نعم. هذا غير, غير هذا طرح لا, لا يمكن أن نتفق معه مسألة الهوية التي أشار إليها الدكتور أيضا ينبغي أن نتفق ما هي الهوية أيضا إذا كانت هوية هذه هذه البلاد قائمة على المرتكزات الثلاثة الهوية المعروفة للتاريخية والدينية واللغوية فينبغي ينبغي أن نقول أن هذا شعب مسلم شعب عربي شعب له تاريخه يعني المجيد المعروف الذي أشرف وأعظم ايامه هو يوم دخل المسلمون وأناروا هذا الشعب بالإسلام إذا كنا نختلف في هذا فينبغي أن نغير المائدة تماما لأن معطياتنا التي ننطلق منها ليست هي نفسها حقيقة أنا كما ترى بقيت أدور في هذا الفلك ل... أريد أن أنهي بشيء واحد فقط وهو مسألة النص مرة أخرى سأعود إليه لأن هذا سؤالك كان جوهريا والحقيقة كان سيقضي على كل الخلاف لو اتفقنا في آليات فهم النص لن يقع خلاف لا بيننا ولا بين السلفية ولا الأشعرية والمتوريدية والأباضية ولا غير هذا الفهم للنص زعم السلفية أن الشيء الوحيد الذي يمكن يمكن أن يكون آلية لفهمه هو أن نرجع إلى فهم الصحابة قالك لماذا لأنه فهم الصحابة الأولين قبل أن تحدث الفتنة فتنة الخوارج كان تقريبا متفقا أن الخلافات جزئية صغيرة فإذا رجعنا إلى هناك يمكن أن نحسر الفهم أما إذا طلقنا بعد ذلك ف يعني أصبح كل واحد يفهم على كيف هذا أنا أتبنى هو وأرى أنه صحيح للمفهوم الذي ذكرته آنفا أنه ولما ذكره الدكتوران آنفا ولكنهم ربما لا يتبنين هذه القضية لكن هم يعني من باب المقتضى مقتضى كلامه ما يشير إلى هذا النص نزل على مدى 23 وعشرين سنه فيه اسباب نزول فيه احداث وقعت النص يتابع هذه الاحداث فلا شك ان اقدر انسان على الفهم واضرب لهذا مثلا اللي هو مثال القراء انا يا حبيبي الفاضل الان لو قلت لك ما, ما انت وانت تنظر الي الان فهمت لي شنو اقصد اللي يسمع فينا فهمني زعل ماء شنو نقصد مش ما لو كنا نمشي وانا وياك في الثنيه ولقينا بركه من الماء جبتك ووريتك البركه وقتلك ماء مهم. تفهم اللي لك ابعد من الماء هذا الكلام تخفيم من كلامي ولا تاخذ فيه من القراءن من المحيط تخفيم القراء لا شك أنه لقعد يخزر للنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم يرى من القراء الكثيرة ما يجعله يعني بإشارة عينه صلى الله عليه وسلم بحركة يده بسبب الورود نفسه القصة اللي كنا فيها يفهم من الحديث أضعاف أضعاف ما يفهمه أمثالنا اليوم اللي يجيه ورقة مكتوب فيها كذا وكذا أنا أعطي دوما مثالا لشيك حديث فيه قال رسول الله نعم نعم ما شنو اللي معاه اسمع السؤال قبله وفهم الحكاية على إيش قد نعم يفهم هذا الحديث ولا نعرف ماذا فهم منه الصحابة سكمل سكمل كملت فكرتك والله بيحصل إذا في في كلمة ختامية بعد أي لك. أي مرتبة من الكلمة الختامية فقدت بشيء سي محمد نيجو سي محامي خدمة أعتقد عشرة قايد بشن نمشي القسمة فقط عليه ملاحظة فقط سي كمال المرزوقي ما حبيش ندخله فيه منا جيت فهم النص وقراءة النص لانه هذه مسألة متشعبة جدا احنا حبينا أنا هذا قالك نقل... كذا أي المسألة لولنية انت ذكرت انه محاوله السلفية او تقديم السلفيه اللي هي من اشي فهم قراءه النص في تعريفك لم اشاء ان كثيرا في هذه المساله انت اعلم مني تاريخيا هذه المسألة في فهم قراءه النص كم كفر من شخص وكم كذا تاريخ الاس... مع التاريخ الاسلامي هذا لا اناقش لا اناقش في في هذه المساله حبيت ناخذ زاويه نظر مختلفه خرجنا, عفر. خرجنا عفر. الى كلام عفوا عفوا كمل هو محاوله للبحث من خلال زاويه نظر مختلفه فهم النص مع واقتصارها قد يكون على فهم الخلفاء الراشدون فقط في تلك الحائث الحقبة هي قراءة من القراءات لانه في هذه القراءة ايضا نفي ونسف للتاريخ الاسلامي الكل للمأمون والحضر العباسية وغيرها وحرك هذه الترجمة هل تريد ان تعطيني الان اشرح هذه القضية ولا يعني هي ملاحظة فقط بقراءة معاك خلاف اللي اشتفال معاك نحن نرجع لحكاية النصر خطرة معاك فقط مش بشقول كبن الصلاح قال نقول حديث صحيح لنا نصح على شروطنا ونقوله مش صحيح لنا صح شروطنا اذا ايه مساله شروط وضعت في فترة معينة لنزلت الحديث وانتقلنا من 751 حديث, حديث في موطة المالك من انتظامية مرسل الى مدونة كاملة بالالاف اذا هي هذه مش متشاهبة جدا كانت الحديث دي دي. دي. يجب من وتبحث مشكلة اخرى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 ها هو تونسي هو تونسي بين الكنيسة كتير أول منتحد عديد مدن أنا نم بدن موجود في إنجلترا موجود بأودين ما يتناقضش ما ما يرسلش بين الدين فما هذا المدني ليس يعني نوع من ما كيف كيف في الآن فما مختلفين وهو وفكر بشري عارف بع البشر فما الاختلاف انا وش يقول حاجة فما إحنا درس عم على جوز بشكون بشفكر أتباع الجهادية بين 15 و 35 سنة ا من الزعمات الحالية في تونس وفي مصر والجزائر كانوا في اوروبا ورجعوا من اوروبا ظهر هذا سن جدية جدية رجعوا من أوروبا كانوا يدوروا ورجعوا راهو تعرف في مكان ما أوروبا مترعروش معناها في, في حي تلام انا أكلت دم مغليتي الغربي ثم مساله الحرب العولة راهو شوف ثم مسلة أساسية وهي الدولة القومية الدولة الوطنية راهي اسمع لم قتلتها اليوم ثم خطاب تونس وتونس وتونس وتيرة اسمه هالشباب هذا رم شباب هي ذا رم شبابية يعيش في عالم كبير تونس القزمة هم خلقته يعلم بخيله كبيرة ها إيه إيه إلى أن كنت رمبو البطل الإسلامي ال ودخلت الجيوش الأمريكية في في في تحجات وهلو وعمرو غريب إيه ياسف منين في التاريخ روا رأوا استفهام فشية جات من يامات مو تعرف ما هي أسبابنا مو الرهيب النزعة الماركسية صحيح هي ممتازة في التاريخ أنا على ردوه لشون ديوار عم الدين عم النفس هذي عملي ثم حاجة أخرى رأوه الجدل الموجود تو داخل الحركة السلفية رأوك تجد في الحركة الثانية جدل الم هذا والاسلاميون تقدمون تو نس الحركة لسه بتاخذوا ومجموعته يا مصر نفس الشيء اليوم الجدار حول الله السلفيه يا اخويا اخذوش تونس الحركه نقول من باش الى لو ما لو, لو تتونس مشكل دقيقه نص ليكسي كم دقيقه نص نعم بالنسبه لل... للنص كما ذكروا يعني ينبغي أن يكون له يعني مجال خاص به نتكلم فيه فهم النص فجيت السنة وإلى ذلك مسألة الأحاديث وإلى غير ذلك لكن هنا مسألة يعني مواكبة الشريعة للمتغيرات المتغيرات هذه سهلة جدا يا إخوان ما فيها أيشكار الفقهاء بينوا هذا بكل وضوح يعني عندنا آليات تجعل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان كيف بموافقة ال لأن الأحكام ينبغي التفريق بين الأحكام الشرعية والفتوى هناك شيء اسمه أحكام وهناك شيء اسمه فتاوى. الأحكام هي الثابتة اليقينية التي لا تتغير. لحم الخنزير حرام يعني حرام انتهى لن يتغير. لكن وانا نمشي في الصحراء. هل وجعت هل يجوز لاني ناكل من لحم الخنزير يقول لك ايه يعني غير الحكم لا تغيرت الفتوى بتغير ماذا بتغير الزمان بتغير المكان بتغير الشخص بتغير العائد بتغير البلدان الى غير ذلك هذه الامور هي التي ستجعل الشريعة ديناميكية كما ذكر الدكتور وتشمل الوقائع المعاصرة بلا, بلا شيء شك. شكرا مكسي كمالي مرزوق رئيس جماعة الامام مالك العلم شرية الكلمة لك الباحث بالسيد محمد حاج السالم الباحث المعهد تونس للدراسية الاستراتيجية يعني انت قدمتني مرة أخرى بصفتي في المعد التوسي للإستراتيجية وهذه فرصة يعني ل على الحديث عن هذا المعهد ووحدة البحث الخاصة بالسلفية وأنا أدعو مرة أخرى للانفتاح على الأخوة السلفيين والحديث معهم ومجادلتهم التي هي أحسن وفهم ما يعتمله في في صدورهم وكيفية تفكيرهم لأنهم جزء من هذا المجتمع وما يعني يفكرون فيه هم جميعا لا يهمهمهم فقط لكن يهم وكذلك يعني أنا أدعو وهذا يعني كان كان لي شرف اليوم التقيت بالأخ يعني الشيخ كمال, كمال والصديق كذلك ناجي أدعو إلى أكثر من أي وقت مضى ونحن بحاول اصرارا كما قال عادل إمام على وجوب انجاز ندوة وطنية تتناول هذه المسألة من جوانبها المتعدده بحضور جميع ممثلي الطيار السلفي والأحزاب السياسية يعني ومنظمات المجتمع المدني ونخرج يعني بفهم مشترك لما يعتمد في مجتمعنا القضية كل القضية أننا لم نفهم بعد هذا الحراك هذا المد الثوري العظيم الذي تعيشه بلادنا. لو فهمنا هذا لفهمنا جميع الظواهر بما فيها ظاهرة السلفية الجهادية المشكلة أننا لم لسنا بصدد انجاز يعني ما يكفي من بحوث علمية لكي نفهم واقعنا غير ما ينظر لواقعنا ونحن لحيا يعني مجرد تابعين مفعول بنا متى حين نصبح فاعلين؟ نتجاوز كل هذه النقاشات البيزنطية بين بين ظفرين لأن الأهم ليس هذا الأهم هو الفعل الحي المباشر في الواقع النابض بالحياة وهذا هو إشكالنا إشكالنا هو القضاء وكيف نقضي على الفقر كيف نقضي على الجهل على الأمية على المرض كيف نبني نمط يعني منويل تنمية خاص بينا يخرجنا من كل هذه يعني المآزق التي نعيشها ومنها المآزق الايديولوجي شك مليك سيمحمد الحسّلم هي محاولة منا في إذاعة مستقافية ونلتقي بك وبسيناجي الجلولي سيناجي الجلولي عفواً وسياكمل المزوقي محاولة طرح بعض الأسئلة محاول الجلوس إلى طاولة الثقافة وأن محاولة أن تباحث ليس مهم أن نختلف او لا نختلف المهم أن التجالس المقصي لبارنا وما في حضور سياكمل المزوقي رئي جامعة الإمام مالك لورب شرعي والدكتور ناجي جلول أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة منوبة والباحث محمد الحاج سالم الباحث في معهد تونس للدراسات الاستراتيجية إلا محاولة منا بسيطة جدا يمكن معناه ان شاء الله كتصير الندوة هذية من عرشكم بشي تبنيها إذاعة مستقفية أيضا تحاول أن تنقل هذه و... و... الحراكة قبل ذلك لو سبحت أنا أدعو كذلك لندوة يعني كبيرة تشترك فيها مؤسس الإذاعة كلها يعني و, و تبث مباشره على اذاعه الوطنيه ذات شباب و 3 دقائق كذلك حتى يسمع الشعب التونسي مم مم كيف يعني ما هو الخطاب الموجود حاليا يعني هذا مهم وربما نتعاون يعني إن شاء, ان شاء الله الدعوه مفتوحه والمبادره بتاعك ان شاء الله سيتك في معهد التونسي للدراسات الاستراتيجية لما لا تكون هناك شراكه ما بيننا وما بين المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه جماعه منوبه مع سي ناجي جلول ولو لانه هو استاذ يمثل الجامعه ولكن هو الفائلين في هذه الجامعة أيضا سي كمال المرزوقي رئيس جماعة الإمام مالك العلوم الشرعية إذا, إذا توفرت للإرادة والتخطيط إن شاء الله تكون العملية موجودة شكرا للدكتور ناجي جلول أستاذ التاريخ الأساني بجماعة تمنوبة الشيخ كمال المرزوقي رئيس جماعة الإمام مالك العلوم الشرعية الأستاذ الباحث محمد الحاج سالم الباحث المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية كانت هذه محاولة فقط الإطلاع ومحاولة تقديم بعض الأسئلة وبعض الأفكار حول السلفية ب شتى قد يكون هي محاولة بسيطة جدا لا تدعي إلا آآ آآ شرف البداية شكرا مزاميننا محمد تركي في العنصر التقني وقبله سيسمير الغزواني